مهما مهما ايوه مهما مهما صنعنا دسثا كثيرا فإن فيها فجور الغضب يكتر ونحن قوم نحن قوم لا دين نقدسه نسمع بشعب سو الإسلام نستمر الله. نبينا خذ الدنيا بالشريعة دي. انه مهما فنا احنا فان في ظف جو ربي ونحن قوم لنا بشرع فيو الإسلام. فيو الإسلام. فيو الإسلام. لَسْنَا بِشَرْعٍ فِي الْإِسْلَامِ فِي الْإِسْلَامِ لَسْنَا بِشَرْعٍ فِي الْإِسْلَامِ مَأْتَمِرُ Nabi-yuna <laughs> Oh nabi <laughs> نطيعنا الله, الله. الله. شو عالي، شو عالي. الدنيا بشره في وجمل الكون هذه المصطفى العصر الله جمل الكون هدي المصطفى العطر صلى الإله عليه صلى الإله عليه كلما طلعت شمس وأنور في جُل حِذّ ام فایره صل إلهه عليه صل الاله, الاله عليه عليه عليه كلما طلعت شمس ونور وَنَوَّرَ فِي جُنحِ الدَّجَى حُمُرُ